الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين محمد من عبد الله وعلى آله وأصحابه وانتبعه له يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى مسلم مسلم المؤلف ما عندك أحمد عبد الحيم عبد السلام رحمه الله تعالى هراني. قال وهكذا قوله تعالى يعلم ما يريد في الأرض ما يريد أي ما يعيش ويدب في الأرض وما يخرج منها من النبت والزرع والنفط والمعدن والكنوز ونحو ذلك وما ينزل منها وما ينزل من السماء من المطر والرحمة والبركة وما ينزل من السماء وما يعود فيها ما يعيش السماء هذا كله يعلمه الله تعالى يعني أن الله دل وعلا محيط بمخلوقاته بعلمه أما ذاته أين؟ أما ذاته أين؟ على عرش فرق سمواته قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو هل ان يا اخواني في الله يصح ان نقرا هذه الادله نستدل بها على قضايا مخصوصه على معاني مقصوده وهي المعاني العقديه انا اقول لكم ما يريد منها يقول الله تعالى, تعالى وعنده الغيب لا يعلم ان احنا هل يصح ان يعلم ما يريد قرات القران وانا الدرس اننا معكم يعني في غايه الجديه والشده اقول هو عنده ماذا ومنه قال تعالى انا لا تغير ومن هو الخطئ الخطئ يقف يقول ان الحمد لله نحمد تعالى ونستعين ونستغفر ونعوذ من شر ينفذ ثم ما يطبق يا ايها على منبر هل يصح من النداء ام لا يصح؟ لا يصح اذا خطا لا بد التعبد والترتيل وبين, وبين قراءة ماذا؟ السلال والسلباط يعني ان قراءة القرآن منها ما هي ماذا مقصودة لذاتها تعبداً لله عزيزي هذه ورقة للقرآن ترتيلة لأنها الآن تقرأ بقصر ماذا؟ التعبد بماذا من القراءة أما في حاجة السلباط والسلباط, والسلباط. لا ليس هذا مقامو ليس هذا مقامو لا تعمم هذا خلم ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يرتب الآيات التي يتنبه في كل جمعة وإلى لنقيم كان من أحاديث جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من آيات القرآن الكريم عندما كان يستدل ولم يأتي قط أنه كان ماذا يرتلها ولو حصل لذبير لأن هذا مما تتداعى لهمم على ماذا على ذكري هو الآن ليس في مقام التغطيل هو في مقام الاستلباط والسجلان قال جابر كان نشان يقوم ويقوم على المنبر يخطب الناس كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم يرفع صوته يقول إن الحمد لله نمد تعالى ونستهين ونستهين ولو كان فيها ترتيب والترتيب يعني يخالف هذه الهيئة الهيئة الشدة والهضب ترتيب مقام عيش مقام ماذا؟ مقام عريقية عدم تكلف لهذا القراء يقولون أفضل القراء ماذا؟ الذي هو في غاية الانبساط والراحة وعدم التكلف مكملًا مكمل من غین ما تكلف باللطف في النطلب لا تعسف یہاں ہے یہاں ہے اما في الاستغفاف والخطب اور کبھا یہاں ہے مقام ترتیب نہیں ہے کہ اللہ خطأ لیکن مقام سلال نحن ہے کہ عندما تترابی الصلاة الذي یعنم يقول اللہ وردتی بقرآن ترتیب وردتی بقرآن تو بید انت في الصلاة وتقوی ربنا آتینا في الدنيا حسن اللہ ردتی حسن تردين. ربنا آتینا وانت في سجل. یا صلحہ نہ یا صلحہ مانتے بسجود ترتل او لا ترتل ترتل او درم ربنا هربنا من ازواجنا وبریاتنا مانتے بسجود یا صلحہ نہ یا صلحہ لماذا؟ لأنہی ماذا؟ لا تقرأ الطرار انما ماذا؟ تدعو الان هذه اقراء بنیتا ایش؟ الدعاء لیسا بنیت ماذا؟ تلاوہ يختلف لا تخبط ولا تخلط مراضح آدمی اللہ اذا هذا يختلف عن هذا يختلف عن هذا ماذا عن هذا. ولهذا اختلف آیات التي تتضمن الدعاء في السجود فرصوب انه يجوز لوجود النص يجوز بشرق ان تنمی ماذا تنمی ماذا الدعاء وليس ماذا قرآة القرآن انت تعلم تعلم نفوی نفانی بلہ نعم طیب نواصل ان شاء الله طيب قال الله تعالى و مين يقول تعالى وعنده مفاتيح الغيب, الغيب ما هي مفاتيح ما هي مفاتيح ما هي مفاتيح الغيب سؤال هذه سؤال اعطي الله ها لا أتكيد أفضل أي تقول أبي أحساطق لا هدية أفضل تكمل الله أفضل ها مفاتح يا أخمان أحسنت أحسنت ما هي مفاتح الغيب؟ ماذا؟ قضل ما هي الخمس اللي ذكر الوليد؟ إن الله يعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة ويعلم في ما في الأرحام وما تدري نفسه, نفسه ما تدري نفسه وما تدري نفسه بأرمين من الله عليم الخبيل أحسنت هذه مفاتحة درسوا تعالى ويعلم ما في الغيب لا يعلم الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات في الارض ولا رطب ولا يابس في كتاب مبين اذ كلوا بعلم الله عز وجل وقوله تعالى من انثى ولا تضع الا بعلمه وقوله تعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم وقوله تعالى ان الله هو الرزاق ذو ذلك اثبات التوحيد وصري الله تعالى قوله رحم الله تعالى وقوله يقول الله تعالى يسك مثلي شيء وهو السمير المصير وقوله إن الله لعما يعلكم منه إن الله كان سميعا مصيرا هذين الآيات فيما إثبات أسفر ماذا السم هو البصر فائدة اكتبوا فائدة فائدة فائدة في معتقد أهل السنة والجماعة في معتقد أهل السنة والجماعة في معتقد آل شدي <الشخص والجماعة> يجزمون يجزمون أن الله يسمع لا كسوج المخلوقين يجزمون أن الله تعالى يسمع لا كسوج المخلوقين يجزمون أن الله تعالى يسمع لا كسوج المخلوقين في معتقل أهل السنة والجماعة يجزمون أن الله يسمع لا كسمع المخلوقين يعني يختلف عن سمع المخلوقين لا كسمع المخلوقين فإن سمع الله تعالى وسع كل المسنوعات وسع كل المسنوعات وأن صفة السمع لله تعالى وأن صفة السمع لله تعالى متعلقة متعلقة بما بكل مسوعة ما هو الذي يسمع ما هو الذي يسمع ما هو الذي الصوت اذا صفه السمع متعلقه بماذا بالاصوات ولكن تعدل معنا عند الشاعر نقول صفه السمع متعلقه بكل ما لا ليس بكل ما بصور المنصرات يتعلق باصلته ماذا البصر هذا النوع في لغتنا السمع متعلق بماذا بالمسموع والبصر متعلق بماذا بالمنصرات ففيما بالكلا اذا يعتقد اهل الله يسمع لا تسمع المخلوقات لان سمعه واسعه كل ما المسموعات وانه متعلق بالمسمع ما هو المسموع بين قوسين ما هو المسموع الاصوات وهكذا ويعتقد ويجهمون لله بصرا لأن لله بصرا يليق بجلاله لا كبصر المخلوقات لا كبصر المخلوقين أن لله تعالى بصرا يليق بجلاله, يليق بجلاله لا كبصر المخلوقات لأن بصره جل وعلا لأن بصره جل وعلا كل المبصرات كل المبصرات كل المبصرات وان البصر متعلق بكل مبصر البصر متعلق مبصر ما هي المبصرات ما هي المبصرات؟ كما قلنا المسنيعات ما هي الاصوات فالمبصرات ما هي المرئيات هذا كله متعلق بماذا لكن لا تقول مرئيات تقول ماذا أن المصر كما جاءت بسن الشام وأن المصر متعلق بكل المصر نفهم يقاني في الله واضح, أم لا؟, واضح أم لا هذا يقوم جلالي جل وعلا كيف لا ندري الله أعلم لكن معانيها ثابتة في الشريعة نقول ماذا سمعنا وماذا واضعنا آمن بالله والرسل ولا تؤول ولا تحرف لا تحرف لا تعرف كما جاء بعد أن بدع قالوا السمع المراد به علم الله تعالى يا أخي في اللغة السر غير ماذا؟ العلم السر غير العلم لله المثل الأعلى في المخلوق السمع بسمع يعلم الإنسان أداة الإدخال أداة الإدخال بالعلم ما هي؟ السمع ففي اللغة السمع يختلف عن ماذا؟ عن علم فلو أراد الله جل وعلا بالسميع العلم لا لنا ماذا العليم لكن الله عليك سمى نفسه العليم سمى نفسه ماذا السميع ورهانا كم من الآيات جمع الله تعالى بين السميع والعلم وهو السميع العليم فقولك السميع مع دون كان الله تعالى يقول وهو العليم العليم هل يصلح هذا المغاة يصبحonte ما يصبح, يصبح. يصبح. فتغاير ألفا دليل على تغير ماذا غير الألفاب دليل على تغير هذا المعاني هذه أخرنا يا أخر البداية قلنا اختلاف المباني مباني الكلمة دليل على تغير المعاني ماذا من الله قال سميع علي سميع بصير علمنا أن البصر غير السم وأن السمع غير العلم هذه كلها مباني. مختلفات ترجع إلى ذات الله يعزوك. هل الكلام واضح وهكذا الاول في البصل قالوا ما هو البصل قالوا الاحاطه قلنا الله دلعنا فرق بين الاحاطه وفرق بين ما له البشر يتعاملون مع ادله الكتاب والسنه كان الله خاطبا بنا لا نعقله ولا نعرفه. كان الله خاطبا بنا بلغه ولا نعيم عانيها باللغه كان الله خاطبا عجل يقول القران العربيه لانكم تعقون القران العربي مبين بات ایک منٹ میں